أشراقت نفسي بنور من فهادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فهادي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 في الرشادي في في سجودي حولي سواد في رحيما يا يا يا يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعان يا مجيما يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي انتشت روحي وصار الدموع يجري يا إلهي خذ بقلبي للراحة دي أشاقت نفسي بنور من فوادي حينما رددت يا رب العينادي وانتشت روحي وصار الدموع يجري يا قندي من رشدي لنودع خطي واقني الىه فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا اله فوني يا عم قل من فؤادي حين مرادكت يا رب العين هذه روحي وصار يا الهي خذ بقلبي يا رب العين هذه وانتشته وصارت معه.